أن سذكر نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يوزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون وإن كذبوا كف قد كذب تظلم من قبلك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 فَمَن زُجِّنَ لَهُ سُوءٌ وعَمَلُهُ ثَرَاءٌ حَسَنٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ عَسَرَاتٍ إِن إن الله عليهم بما يصنعون فالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك ويبوي والله خلقكم من تراب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 أَيُومَ القيامةِ يَدْعُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وجر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير لم تر أن الله أنزل من السماء أم أن فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفة ألوانها ومن الجبال جذذ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي مسعود ومن الناس والزواذ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء 119. إن الله عزيز الغفور 110. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 111. ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فطله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 119. أورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم, مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن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 أَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 ولئن زالتا إن أمسكوما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم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 سنة الله تبديله ولن تجد لسنة الله تحويله أو لم يسير في الأرض فيظفر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوتهم وما كان الله يعجزه من شيء وما كان الله ليعجده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ضغرها من